ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله من سلك وفاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا ويسارا رمي به في سواء الجحيم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيوسيام إذا ذي بلوغ المرام نزلت الأحكام للحافظ أحمد العليم وحجر العسقلاني بعشتنا كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه مرتكانك في و او اشتعني كوالي قد اغكى عن رفاعة بن رافع رضيه الله تعالى عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب يا الطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه البزار وصحه الحاكم اشتغل بانه صحيح دائما رفاعة بن رافع تجير طور صلى الله عليه وسلم كم يغنبلي قواه صلى الله عليه وسلم فلسيان يكلها سكاس يكلها ويباكتلا لها بيحلال ترى فرمي كاري إنسان أجبداس بدسي خوي بيكا بدسي دي بداسوا بعض دي خوي بيه وكل بيع مضرور مضرور يعني متقبل يعني يوم كرلو فلوش أجراته حلال بي مضرور يعني متقبل أوجد الإمامي مزار لمستجد البحر الزخار رواية كلوش الإمامي حاتمي بتصيد أنا وش على اللي يا وعن جابي بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول عمل فتح وهو بمكه ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شعوم الميتة فإنها تطلع تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، جملوه، ثم باعوه فأكلوا تمنه. اتفقون عليه حديث عبد المغاري مسلم. زابيكم عبد الله يكفي حرام أنصاري. أصدقائي أخويا لورش شامي أخويا لباو تشيبي. فرمي جيدا بي أغنبال إخوائكم صلى الله عليه وسلم فرميتي يتي لصالي فتح فتح مكة فرموه آية دبيني بزي مردار بووه أرأيت الشعوم الميت دي يعني بزي مردار بووه إن الله ورسوله رسوله اطلق ماذا؟ أكموه؟ إن الله هو رسوله وهو بمكة إن الله ورسوله إن الله ورسوله حرم على الخنزِي خداي بالوردِجَ وبيغمدِي خدا صلى الله عليه وسلم شيئا حرام كردية الخنبة عرق تخلك أنا كيف استأورو؟ طلع والله على بلجيري بتونا زامتي بلجيري تيني وجو رجولو يجو يسلمي على بلجيري إيه والميتة المرداربوة والخنزِي لبراز والأسنان كريلو فرشدي بتو سلام فقيل قبيله يا رسول الله اذا ايتي غنبجي خلا ارى اي تشوم الميتتي عادبيني بزي من دار الغوا فانها تطلى بالسبل تبيني باب وركان بي, با بي سواق ندري وتدبنوبيال وتدهل لي الجلود والوا بيستجب روني لذ سودك هتن ويستصبح بها الناس ولو وجدت شراش بكاري الدين وخانوس فقال لا هو حرام فرمي نخر او حرام يعني كرينو فيروزدني حرام ثم قال جاء فرمي ثم قال صلى الله عليه وسلم يا غمبير يا غملاو قاتل الله اليهود خداي برورتغار لعنتي إخوائي نفرين خداي برورتغار لزول كبدات خداي برورتغار كاتك بذي لحرام كردن جملوه تاوانديانا ديانوا ليل جميل, جميل جميل لا جميل كتدوروا يعني كانوا جواب لو دي ثم باعوه على أساس أو كوراها امن وين يضبطوا شيء وين يضبطوا شيء جاهزين بقول متفقون عليه وعني مسعود رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بين فالقول ما يقول رب السلعه او يتتاركان رواه الخمسة وصحوا الحاكم ابن مسعود رضي الله عنه إلى السلفيت الدفير من الجمل بأيام بديهوا صلى الله عليه وسلم أجرات وكرير في أشياء اختلاف عن كوتنا سكري في كيان وليس بينهما ما بينه هذ بالجيش عن بين بالجيش عشكان أو درت بس بس, بس, بس أو دينا بس بس زنة فالقول بخبر ذات فصل الفصل يقال ما يقول رب السلعة خوان يجبر خوان يجبر جوديا صدّوا ولا جم لو أنا يقولي ولا كني مشاكل خلاص أو أو يعني هني وأكوني أمجلي بودي لا صاحب أو يتابعني أنا بتجيله بني لا البدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل ومهل البغي وحلوان الكاهن متفق عليه أبو مسؤولي بدرية أضيقي الله عليه وسلم. كتب إقبال خالص الله عليه وسلم. تاري سجتي قنقرديا. يجلو أنا تاري صق كريني صق وفروشتي صق. طبعا أول سيا شمولنا كأواني كوالنبو راوية. يعني نبو زرع يعني نبو حدث يأتيها. نشرح؟ يعني سجيه. أول سيا سكيلك يعني. كل فروشني تري؟ أجل أبوه استيش لي ما هذا قرأت إلى درناسي كريم فلوسك كش سنينيا جاي كه خو كريم فلوسك نبيه ذا كا في البغي لوج دري او هو ووكان نج معناه يعني مارييني أكو زيناي بي ماريينه بس بعتباري هو كيكة جنازيني نيتن ماري ماري لطيف أنا ليه باركة لصورة دوكيك أو ماري لبحران استلعي دي أو بحرامي يعني لصورة مهرة لا برا لحران لحران لصورة لللغة مهر حرامة. بقلع بقلع بقل بلا مال الكاهن وحلوان ان يكون مجددا لانه يجب يلا يكون مجددا لانه يكون مجددا لانه يكون وعن جابي رضي الله تعالى من عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه أنه كان يسير على جمل له قد اعيا فأراب أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا ثم سيرا لم يسر مثله فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعني فبعته بأقية واشترطت حملانه إلى أهل فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني زمنه ثم رجعت فأرسل في أدري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك اتفقوا عليه وهذا السياق لمسكن ذا بكل عبدالله الصلاة الله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 حتى جابر مين هو قال له بعنيه بيوقيه بيغم بالخايف ضرب له وي لو ناكلوا شيء بيوقيه كنتوا ناكلوا شيء ديغوتي شيء بيوقيه تقريبا استيثار دابش تنزيد كم؟ تكرهش؟ شو شو قالوا قصور؟ كل احد بس, بس. بس. بس. بس. بس على دروس الليندري او ذا دروستا اني اوش دخلت لابنتي فرمي بشاتت شي بمجينه ا فلما بلغتو أتيتو ثمنه ثم رجعت فارسلت اي 3 لكن لدينا هناك اشياء مثيره جماليه تقريبا فقال تتعامل معهم بمجمله جديده جدا جدا جدا جدا جدا جدا هاني أو أولو تريك. أنا توري كسبني تامان هذيك أنا نزلت أبو أبيه كمبي أصحابي هو وثييار ما تين ده بلان بس تيجي زوال اتفق عليه وعن رضي الله تعالى عنه قال أعدت رجل منا عبد لو عنده مر لم يكن له مال غيره فدعى به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه تامان هذيك أنا الشك ما انايا بيع عند مبر بيع المدبر يعني مدبر سيا يجي كاتجتو اا وقت يقول لك تيا باش ازادي باش مردنهم ازادي قبل انك شفو سيك ماشي كلهم يا ازادي ولم يكن فاذا بين النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان هموم لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك سلطجي اوكيدي يا لزيتو او زبقو على سريع و اصلا سريع على اصلا سريع و اصلا سريع و اصلا و اصلا سريع و اصلا سريع و اصلا سريع و الله تعالى عن ميمونة. أن فأرة وقعت في فزوي النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه طب انا ما دوشت بالي رقم مشك وما مشك هو يعني شرعا كوا اگر اكو بس دوره اسد مشك برسالة رغمبالك صلى الله عليه وسلم فرموه ألقوها فريدا وما حولها دولة باريشية فريدا بلان أجشربوا هموا الإزنة اوش شمال السريين البخاري بيخل بيخلنا الأمر <تصفيق> أنا لا لا وزاد احمد النسائي في سمن جامد وأن أبي مريض رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في سمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاري ومحاكم بالوامين فوكانت ضعيفة فمعناه قصيحة <تصفيق> <تصفيق> شغل بني الص بص... ضعيف إذا نظر جامس قيام أبو ريا الجرذان زايق على سلمي كبيع من بني خواص صلى الله عليه وسلم برمية دي أجراته مشج كتناو رون ااا أجراته تندبو شلبو وما حولها فريدنا لجدا ولا شيء، وإن كان ماي عن أجر الشلو فلا تقبلين زكما كونه بل ما ناكين وعن أبي الزبير رضي الله تعالى عنه قال: سألت جاب رضي الله تعالى عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. تلبر سياً لويك في خم بريقي صلى الله عليه وسلم كان السنور. البشيرينياء أنا كبشيريتي ما وهو درباري فرشتني بشيلو صار إللي تيجاهم بيرقون طولابو كديا السنو فلوشتني بشيله قالوا بحركة شيء حرامه شو ذا كلب هذا كلب يديش تقيله ما دام لقيم طاركي لا هو لا وعن رضي الله تعالى عنها قال جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع اواق في كل عام أوقية فاعينيني فقلت إن أعب آلك آلك أن أعد لهم ويكون ولا أكلي فعلت فذابت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليه فأبوا إلا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت, فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذي واشترقي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشه رضي الله تعالى عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في النازل خطيبة فحمل الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترقون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فقضاء الله أحق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن أعتقد متفق عليه واللبن البخاري طبعاً بس مثلي او مغيط مثل لا طبعاً عبد زور زور مغيط كانت دواءي أولي كانت حرة دي، فاش عربوني، تعب أشها، تلاتة توب خيالي، التواني دواء ليدزالي هو دواءي الأولي، فلان ورا فلان ورا دم، أوكي، آخر شيء شكل بياكم بسون، ولا سيدنا ولا أتاكن بريء؟ قلت بريء. مقيت على كورس. شوذا؟ راضي بورك؟ قلت أم شفاء؟ فرمان بيأناكي. أنا بي. خس الخسينا خير. بس قلت فرمان قلت إذا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 امام فروشش نیست. یه کتک قیمت کتک هسته هست بشارگان. و جمع مسلمان و سرایدی مزند و سردم. باورش می‌کنم. مقصود امر دیدن؟ امر دید؟ اومدیم. اروپایی ها بچینه. بله. اه. تا من مکاتبه منه. مکاتبه بلیتی نه. مکاتبه لویکری نه. او خود لب جون کرد. کج خود لویکری واه؟ بوكو يقل لي سيليا بالانتس يا اخاشا تزجي لي ب انا كل كان يقول لك ها لو يجي باش قال دري يلا اورو قوي او او جاب له كاطم امم بيز ولا قيدنا الدوله قيدنا سطاد دي ف هذاك سطاد دي او يجي له لوغيتي بحلالي او تسي لي يقول لي تبل الاشتغال باش تدي اذا عندك طاري بحلالي لوخي خرك لي دابا بون دا طاري دلهم مثلاً با الدفتر جي خود دخرياً وب 20 لقية خود دخرياً دوا هي دقيتهم دوا لقية ليش دا دكا لاتو... أوكي. إني كاتبت على تصريح واقين أمن لجر جوا لقية درهم في كل عام أوقية بالا يا هذه فقلت جوتر ان احب احدك ان اعد لهم ولا اكلف فعلت اجر جوبرك بيخوشه لوه بيرم هل نوقيا لوج بيرم بالان بشرتك ولا ادبي له من ناري ولا أدلبوا يا كتشيدي فذهبت دليل بجلت سوء سولى أهلكي جولكي. فقالت لهم في يعني قوت فأبوا عليها رفض يعكد رفض يعكد فجاءت من عندهم لليوان قرائبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيغنبري اخوة صلى الله عليه وسلم دعني فقالت قوتي إني قد عرضت ذلك عليهم أمن في قوت بالا فابو اوان رطيع الكدوان الا ان يكون الولاء لهم الا ولاء زوهمي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيغمدي فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم بيغمدي قواش او خبري ببيغ الايده تمام دودت بيغوت قصدي يعني تيغم هو ني مصدر وقال خذيها و بينه واشتريت له ولا برنامج إلا بشرتي ولا نبغيه برا اصل أصل سيا أصل هويه كريني لكن كريني ولا نبغيها تري ذاك شرتي لو لواشخاص نبغي دا عايشة شو نحتاج بخلاص شرناها هالك كريت مش ولا نتوه فإنما الولاء لمن ولا له كزيك كذبي ففعلت عايشة. رضي الله تعالى على داعش وزيه وايد السبب وايكة يعني بس ما يوروه دهات لويه يكسره كري دهات امة الله يكسرهم لويه ام لويه وراي ولاد في انسانه بس ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس خطيبا جاء بيعن بني خواص الله ذم ننام خلتي خبلتي لبعده وحم فحمد الله وتن عليه سوا سجاري خذيب ثم قال فرمي أما بعد فما بال رجال أولو خلكان كنا يشترطون شروطا عند مرزدانين ليس في كتاب الله عزوجل من القرآن دعيا ما كان من شرطين هالمرزق ليس في كتاب الله لنا وبرتوش خوان نبي لقرآن نبيه فهو باطل أو درس ميا وان وإن كان ميا تشرط أجر ستشت به قضاء الله حقه قضاء خديبالورد قال اختير وشرط الله أوثق مرزق واجع ورب توتره وإنما الولاء لمن أعتق ولا نبوه هك أعزادك وعند مسلمين عبد عبد وعند مسلمين فقال اشتريها واعتقيها واشتريت لهم الولاء بكرة وأعزادك ومرزقنا سدابنا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نا عمر عن بيع امهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا لا فاذا مات فهي حره طبعا اولئك فاقضي ويتسيا لقى بيع المدبري بيع المدبر بياو يعني بياو بياو بياو بياو لا جل مردنى جولكى أزعلت فيه واضح بل لير كان أمها تنولاد ذارية بس أبنتها كاتك بيا وكزيماعي لجل ذكر من دالي لدبي بمن دالبونا كي تيلي ماشاة لجل مردن إكابله أزعلت فيه فلوشتني لسرني لودناتن أبلقير ماذا بيدن ايمان عمر رزاق قال هذه نيق دي قد غيك دي كأم أمها الأولاد لا تباع ناف 22 نا ولا تو ابنها ب ولا توره ناب دي ماتيش يستمتعوا بها ما بدا له هون الى قلبيه تواني لينزل بجواب فاذا ماذا فهي حرة تعالوا الضائفا وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نبي سلارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا زابري كله عبد الله رضي الله تعالى سلبيل جرتها تبرد ايما زالي كان من دفلوس دا يعني دايش من دالكان أمهات الأولاد ولكن يقول لك ان يكون هناك امر اخر يقول لك ان يكون لا امر اخر يقول عن وقت يكون هناك امر اخر لك ان يكون هناك امر اخر يقول لك ان الله تعالى عنه قال نا النبي ان يكون هناك امر اخر يقول لك ان يكون لك ان سل لوريا لما كان استا دهنيش تدوري حتى طاري ايكني شرقينيا الا باب التنت اي اغيره طول قارنا كان الناس المشتركون في ثلاثة في الماء اي ويوي لبر وفي وذكر في الرواية وعن بيع الضراب الجملي وأنو كضراب الجمل وابن عمر علي بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل تعدم زال من أخوه السلام عليك بفتعتين آآ ماءه فرسا كان أو بعيرا وغير ما عسبه أيضا ضراب وإنما رضني عن الكراب الذي أخذ عليه يلا سبحانه الله عنك شيء لا إله إلا أستغفر أن أتوبتك وأخذ أعوال الحمد لله رب العالمين